يا أبو يا من الحزن عادة يا أبو يا من الحزن عادة في قبرم والسادة تمنى في قبرم والسادة تمنى في قبرم والسدى تمنات في قبرم والسدى تمنات أعايد داركي بلهفة وعيشك جمرة الأحزق على الكيل منبر يتحير والذل القرى عاين دارك بلهفه وعيش الجمرة الاحزان على كيل من بريد حية وسالة دمعة القرآن يا بو يا حيرة بأمري وعاية الحيرة يا رتا والسدي بقبرك يضمني بجنبك التربة يا ابو يا حيرى بأمري وعاين حيرة الأكواة يا ريتات والسدي بقبرك يا ضامني جنبك التربه يضبني جنبك يا ضامني جنبك يا ابو يا ابن الحزن عاد في قبر مسدنا ما تنظور حسن يبجب حزن ويحسن على جسمك مدامعهم جارت يا سيدي الكون ما يا أبو القاسم عسان يبش بحزن ويحسن على جيس ماكس مدامعه جارت يا سيد الكون يا بو يا من يسليهم على فراغك يا نور العين يا تامى من بعد عينك فجعه يا حبيبي البين يا بويا من يسليهم على فراغك يا نور العين يتامى من بعد عينك فاجعه يا حبيبي البين فاجعه يا حبيبي قوله تنظر إلى مقايت بعد ما حاصره وداره يا ابو يا والوصي بعدك غريب الدنيا غدار ولو تنظر الامجاية بعد ما حاصروا دار يعاين حالتي ويب دمعي عيوني الجاره مصابه زي دم Zayyuna yeticara Musaba Zayyedimsabi Ehu nari حزين في قبري والسدات من في, في قبري والسادات آه حاقدين الله يا ابويا تضل لي دموعي تجري وكل ما اذكر ايامك بتذوب هاي ايام من عمري وحق دين الله يا ابويا تظل دموعي لاكت تجري وكل ما اذكر ايامك ذوبة أيام من عمري يا بويا بضربة المسمار كتبتي الحسر في صدري ونادي بحزني الغالي خايرتي موزد بجابري آآ يا بوياب ضربة المسمع كتبتي الحسرة في صدري ونادي بحزني الظالي في عرتي موسدى بقابري في عرتي موسدى يا ابو يا من الحزن نادر يا ابو يا من الحزن نادر في قابر موسدت منه في قابر موسدت منه طاهروا أنفاسكم وأسمعكم بالصلاة على محمد وآل محمد الله